السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أما بعده والإخوة الكرام والأخوات والفاضلات أحمد الله تعالى الذي يستر هذا اللقاء معكم ونحن اليوم إن شاء الله تعالى سنختم الكلام عن الفجال وما يتعلق بفتنةهما صحنا الأحاديث النبوية التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن ستنةه وما يقع منه مع الناس وكيف يكون النسلم أن يتقيا لعل يراجع معكم شيئا من سبق في الدرس الماضي ثم بعد ذلك نأخذ معكم ما يتقرر معنا في درسنا هذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدجال يتبعه عدد من الناس من أعظم أتباعه اليهود كما تقدم معنا لما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان وأصبهان منطقة قريبة من ايران قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالثة لكأن لكم ما المقصود من قوله عليهم الطيالثة الطيالثان معروف وهو الرداء الذي يلبسه الشيخ من اليهود او من المسلمين أيضا من يكون لهم أردية خاصة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبقى الى ان اليهود الذين سيتبعون الدجان يكون قد لبسوا قيلتان اربية ليش اولا انهم كفار اليهود وبالتالي هل جميع اتباع اليهود هل جميع اتباع الدجان من اليهود فقط سبعين رؤوسهم فقط سبعون الف وكل واحد من هؤلاء الرؤوس وراه اتباع يعني كأنه يقول اذا كان اللي لابسين أرضية منهم هم سبعين ألف إذن فما ظالت بغيره من الناس لماذا يتبع اليهود الدجال لأنهم يرون أنه هو المخلص وهو الذي تقوم عليه مملكة بني إسرائيل التي يمنين للفراس إلى غير ذلك مما تقدم معنا في الدرس الماضي وتقدم معنا يدي حديث أبي هريرة لما قالت الله أن يتلم لينزلن الدجال خوزة وكرمان مزوى كرمان مدن في خرسان وأصبهان في سبعين ألفا وجوههم كالمجان المطرقة كما عند الإمام ياحمد وذكرنا لكم عقدة اليهود في الدجال أنهم يعتقدون أنهم المسيح المنتظر أن الله وعدهم به وأنه يقيم لهم دولة إسرائيل ويسمونه في كتبهم الميت سياه هذا كله تقدم معنا في الدرس الماضي فنا نريد أن نطيل فيه وذكرنا لكم أيضا سقنا لكم شيء من الكلام الذي تصلمون في عقبة اليهود في الججان من أسباع اليهود أيضا الكثار والمنافقون وهذا قد تقدم معنا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا ليس من دلج إلا سيطأه الججان إلا مكة والمدينة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الججان ينزل قريبا منهما ما يستطيع أن يسكر ينزل قريبا منهما فترتج في المدينة وترتج في فيخرج إلى الججال كل كافر ومناقص يخرج ويتبع الدجان يدل على ان الكفار والمنافقين ايضا يكونون من اتباع الدجان قد يقول بعضكم كيف شافر وساكن في المدينة كافر وساكن في مكة نعم قد يكون كفر بناقض من نواقض الاسلام وله مصالح في مكة دوجة واولات واقارب او في المدينة او له تجارة فلا يريد ان ينتقل منها الى غيرها وهو لم يسكن فيها تعظيما لها ومحبة لها ورغبة في في مجاورة حرمها وإنما لأجل أمور أخرى عنده سكن فيها وهذا كانت تقدم أيضا معنا من أتباعه أيضا الجهل عموما صاصة ممن لم يسكن المدن ويطلب العلم من الأعراب الذين يسكنون في البواد وذكرنا لكم في السابق أيضا أن الدجال يمر بالأرض فيقول لها أخرج يكونون ذكي يأمر السماء فتمطر يأمر الأرض فتمبس فإذا رأى الأعراب ذلك وهم أشد ما يكونون شوقا إلى المطر وإلى النبات عندها قد يستنون به ويؤمنون به وذكرنا أيضا فترة أخرى يفعلها للأعراب ما هي يقول لا أرأيت لك أمك وأباك فترة عظيمة يقول أمك وابوك هل صدقني لو, لو أحيت أمك وأبوك مرة زانة صدقني يقول نعم طلع أمي وابوي من قبولهم يقول نعم يقول يلا طلع قال ان له شيطانان في صورة ابيه وعمه فاذا تمثل له الشيطانان نظر الاعراب وقال هذا ربي هذا يحيي الموتى هذا ربي وفي الحقيقه ما احيي هو في الحقيقه لم يحي الموتى إنما فقط امر شيطانين فتمثلا بصورة الامه وابيه كما عند ابن ماجد والحاكم طبعا امه وابوه اذا تمثلا بصوره الشيطانان اذا تمثلا بصوره امه وابيه لقد يا بني اتبعه كانه رطب فيتبعه كلامك من اتباع قوم وجوههم كالمجان من مطرقه وهذا يتقدم معنا ايضا وذكرنا المجان جمع ميجان وهو الدرع الذي يحمله المقاتل في يده لاجل ان يتقي به ضربات السيوف وذكرت لكم ايضا ان الدرع يكون في الاصل من حديد وله مقبض مثل غطاء القدر مثل غطاء القدر يكون له مقفض من الخلف وترس فكانوا ماذا يفعلون يفعلون على وجه الجلد لأجل ماذا حتى أول شيء تخفض ضربه على اليد لو كان حبيبه يبرد لآلمته يده قد ينكس الرزق لكن حتى يخفض ضرب على اليد وقد يلصى ثق السيف بين الجلود ونحو ذلك يعني يساعدهم هذا في أثناء الخفاء تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ودوهم واسعة وكثيرة اللحم الوجه واسع وكثير اللحم كالنجان المطرقة النجان جمع نجان والمطرقة التي قد طرقت يعني قد وضع عليها ما وضع من هذه الجلوس هذا تقدم معنا شرحه أيضا من أتباعه النساء هذا قد تقدم وقد ذكرنا أيضا أن النساء يتبعنه لأسباب ذكرت هذا ما هي الأسباب أن عدد النساء أصلا كثير أنا عدد النساء أصلا تبيض مثل لو واحد فردا ذهب إلى وذكرت المثال انا لو مثلا ذهب إلى مدينة معينة جاء مثلا إلى الرياض فردا ثم دخل وبحث عن, عن قوم من غير أهل الرياض في مدرسة معينة مدرسة فيها ألف طالب طلع جال يا أخي المدرسة يا أخي ما فيها من أهل مكة هل طالبين أعوذ بالله كلهم من أهل الرياض طبيعي أصلا لأنهم هم هذه بلدهم وسيكون يتوجهون اليها فذهب الى مكة وترى الحالة اختلف كذلك في اخر الزمان اذا كان عندنا مئة امرأة كم يقابلهم رجلان فقط فلما يقول لك سبعة دجال الف شخص طبيعي ان يكون اكثر هؤلاء الالف من الرجال ام من النساء من النساء اصلا لان كل خمسين امرأة امامهم رجل واحد فالف امرأة كم امامهم امامهم عشرون رجلا فقط فيتبع الدجال النساء لكثرة النساء أفضل الأمر الثاني مثل لو قال مثلا أكثر ما يأكل الدجال مثلا اللحم ثم إذا بحثنا وجدنا أن اللحم هو أكثر شيء موجود لحم الغلم فلقوا طبيعي بيأكله أكثر لأنه المتوفر في غالبنا أحيان يتبعه النساء هذا السبب وهنا أكثر الآخر أن الدجال إذا مر بقوم وردوا عليه دعوته يأمر السماء فتمتك عنهم قطرها ويأمر الأرض فتمتك عنهم النبات وتبدو عليهم تارحتهم أو تروح نفس الغلم وهي جوعة فكاد أن تموت من الجوع فالأم ترى في ديانها يكادون أن يموت من الجوع وهذا مع جبال الخبز وأنهار من الماء البارد ويقول الأرض أخرج كلودك فلما ترى النساء مثل هذا يستنى ويسبعنه هذا ايضا من اسلاق ان يكون اكثر من اخر جنيه النساء طبعا النبي صلى الله ان الرجل يرجع الى امرأته الى اخته الى ابنته الى قريبته ثم يربطها يوثقها رباطا خوفا من ان تترع الدجال وتوقفنا عند مدة مقوثه في الارض طبعا الدجال سوف يثير على الارض كلها وذكرنا لكم ان دابته الحمار وهو ينتقل عليها لكن هذا الحمار يضع رجله يعني قيل ما بين الخطوة والخطوة أربعون ذراعا وقيل إن, إن, إن خطوته عند منتهى بطره هذا كله تقدم معنى أيضا فالدجال يطوف في الأرض كلها كما قال صلى الله عليه وسلم ما من بلد إلا إيش سيطاؤه ما في ولا مكان إلا بيدخله الدجال ما من بلد إلا سيطاؤه الدجال الصحابة يسألوا للنبي فرازنا قالوا يا رسول الله كما مقته في الأرض اش كثر يا رسول الله يجلس في الأرض وقال أربعون يوما لو كانت الأربعين يوما يعني من الأيام العادية لكان الأمر تهل سواحد يتصبر لشهر وعشر أيام ويستعين بالله ينسهي فكلمسألة أعظم قال يوم كسنة ما أطول هاليوم يوم كسنة يعني الآن لو تنظرون يا جماعة إلى أيامنا لو جدتم ان ما بين مثلا طلوع الشمس وغروبها ما بين طلوع الشمس او ما بين اذان الفجر الى اذان المغرب يعني طلوع الفجر ومجيء الليل كم تقريبا عشر ساعة الايام هذه ايام شفاء قل عشر مثلا في ايامك بالجال سيكون بين طلوع الشمس وغروبها ثلاثمائة وستون يوما اضرب ثلاثمائة في اربع حتى تطلع كم ساعة كم يطلع عندنا قرابة 8000 أو 9000 ساعة لاحظ يعني 10 ساعات أمام, أمام 10000 أو 9000 ساعة لا شك إنه عدد يعني مهول وأنه وأنه وقت طويل الذي يمقذه فالصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي أجابهم إجابة وضح لنا المراد وسيأتي معنا قال يوم كثنث يعني أول يوم يخرج فيه الزجال يصير يوم طويل جدا على الناس مثل سنك كاملة قال ويوم كشهر اليوم الثاني يعني اليوم الاول الطويل يفرح الناس لما يأتي الليل ثم اذا طلع الصبح اتمر اليوم الثاني كشهر قال ويوم كجمعة يعني كاسبوع وسائر ايامه كايامك متبط عليه و حديث اخر بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم شبهر في الصحابة لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم سيكون كثنة أول مشكلة بدرت إلى أدهانهم ما هي الصلاة ما قالوا يا رسول الله سنة من نام سنة كاملة سنة كاملة ما تضيب الشمس يا رسول الله سنة طيب لو كان سيام مسوم ولا لا يا رسول الله طيب نقلع في رمضان ها يلزمنا أن نمسك ولا لا يا رسول الله طيب كيف شمس شمس علينا يعني معقول ما انا نام طول لا لا ما سالوا عن هذه الامور شفت تعظيمهم للصلاه اول سؤال قفز الى الذهنهم في الصلاه قال ينكث اليوم الاول يا ما سالوا على شيء اساسا يعني يا رسول الله ارجت ولا ما نرجت يا رسول الله طيب الواحد يعني ما يشوف الشمس ولا يشوفها لا ما سالوا هالشيء على طول الصلاه يا رسول الله في اليوم الذي شتنك أتكفينا صلاة في صلاة يوم واحد يعني هذه تسعة آلاف ساعة نحن الآن في العشر ساعات أيام عادية نصلي خمس نصلي ثلاث سلوات أو أربع طيب لما يكون عشرة آلاف ساعة بين صلوع التجر وغياب الشمس كم نصلي أتكفينا صلاة في صلاة يوم واحد فقال صلى الله عليه وسلم لا لا تكفي ما تكفي تصلي خمس سلوات يعني تصلي اليوم وبعد ان تقعد لك اربع شهور بعد ان, أن تقعد اربع شهور او ثلاث شهور تقعد صلاة العصر لا قال ولكن اقدروا له قدرة قال صلى الله أقدر له قدرة كيف اقدروا له قدرة يعني نحن الان نصل الكجر ساعة مثلا ساعة خمس طردا ونصل الظهر الساعة 12 بينهما كم ساعة سبع ساعات ثم نصلي العصر الساعة الثالثة مثلا هذه ثلاث ساعات نصلي المغرب الساعة الخامسة هذه اربع ساعات او ساعتين نصليها الخمسة هذه ساعتين كيف نفعل في اليوم الذي كثنا ركزوا يا جماعة ممكن, ممكن ندركه بعد كم سنة ما تدري اطلع لك الدجان ونبدأ نسأل يا جماعة كيف نصلي ثم ما تلقى احد يجاوبك ففي هذا الحال نابد نستجمع المسألة في دهنك اذا صليت الفجر كيف سبع ساعات الى ثمان ساعات هذه جبرها انت روحا ثم صلي الظهر الى الان الشمس يمكن ما بعد ارتفعت الى الان وانت قعد اتطلي الظهر لان الشمس تكون بطيئة جدا سنة ثم استمر ثلاث ساعات ثم صلي العصر ثم استمر انتظر ساعتين ثم صلي المغرب و الى الان ان تتطلي المغرب الشمس ما بعد يمكن تجاوز ترتفاع شيء قليل ثم انتظر مثلا ساعة ونطف في مصلي العشاء صلي العشاء والشمس طالعه ثم انتظر لك مثلا 10 ساعات 12 ساعه وصلي الفجر بذلك ممكن واحد يذكر فيها لغدا ويقول ما رأ... ما تقول في رجل صلى العشاء او ما تقول في صلاه عشاء تدخل على العبد والشمس طالعه لغ ما تقول في صلاه عشاء تدخل على العبد والشمس طالعه كيف صلاة عشاء يدخل وقتها من كل واحد يكون فاصة الصلاة العشاء وصلىها لا لا هذه أصلا ما تجب عليك إلا والشمس طالع يلا قدرنا كيف كيف يكون ذلك الجماعة في الدجال طيب الحين يعني ما في إلا موجودة الأمار حديث بعد ما توسع من وصل إلى القطب الشمالي والجنوبي وصل إلى بعض دول اسكندناسيا في شمال السويد وفي شمال الدنمارك هناك بعض المدن تمكد الشمس قرابة الثلاثة أشهر والليل ثلاثة أشهر كما ترجع الشمس وأحيانا كلما جهدت شمالا بعودت الشمس وأصدحت تاتيهم إن لا يتم شعاعها إلا قليل فيطول الليل عندهم أنا سألت بعض الأخوة من تلك البلاد قلت الآن ثلاثة أشهر ما ترون الشمس قالي والله ثلاثة أشهر ما نرى الشمس قلت كيف يبتنامون كيف كيف تعيشون على الحال قال متفق في البلد كله قرأت جرس عادي في النار متفق البلد كله ان الساعة 8 تغيب الشمس مثلا يقول فيلجات ساعة 8 يقول والد الأو... الأب لأولاده يلا يا عيان النوم النوم وراك المدارس في الشمس طالعة ويأتي ويغلط السفائر السفائر يعني تكون تحجب الضوء يغلق الستائر ويطف النور يولى عن النور الصغير اللي للنوم ويلا نوم وينامون كلهم يتخيلون انه ليل وينامون بعد ست ست ساعات ترن الساعة ساعة ثلاثة ولا اربعة قوم يلا يا ولاد صلوا الفجر يجمون يطلون الفجر ينامون الساعة يلا يا ولاد يلا يلا الصرع المدارس يستحون ال ال ال ال ال ال ال الستائر وتدخل الشمس الآن خلاصهم كيف وانفسهم على هذا واذا جاء الشمس غابت عنهم ثلاثة اشهر واصبح كله ليل بدأوا يفعلون عكس ذلك يضيئون الانوار في وقت ويصيئونها في وقت بناء على ان هذا ليل وذاك نهار كيف يصلي هؤلاء يقدرون للصلاة قدرها يشوفون اقرب بلد عندهم فيه ريل ونهار خلال 24 ساعة ما سيؤذن عندكم تجر دور عصر مغرب عشاء ويلتزمون به وقد استدلها للعلم في فتواهم لهم بهذا الحديث طيب مدام ان الدجال يجماعا عنده هذه الفتن وعنده هذه الاعاجيب كيف نستطيع ان نتقي فتنة الدجال قال عليه الصلاة والسلام هذا اولا اسمع الان يعني سابت القرابة الفتن قال كلها تستطيع أن تستقي فتنة الدجال أول شيء لا تأثيه تستعرض قوتك عندك لا يقول واحد والله لا أوريكم بالدجال هذا لا أبين أنك تحذب وأنه ما هو ليس ربنا وأنه يفتري على الله وتجي تستعرض قوتك اسمعك يتحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال من سمع بالدجال ماذا يفعل يعني يهرب فلينحى عنه ليش؟ فوالله إن الرجل لا ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن يروح لواحد يقول يا أخي أنا طالب علم يا أخي والله إني أنا عارف منك للذات يا أخي أنا ممكن أفتن أنا أفتن وهذا يا يعطينا منهج أن المسلم ينبغي أن لا يتعرض للفتن لأن بعض الناس تجد أن الشيطان يلعب عقل ويقول لأجهد مثلا إلى بلد كذا فينهد إلى بلد معين فيه شيء من الفجور وفيه شيء من المعطية ثم يقول لي ادخل هالمرجف. لا ما ادخل ادخل عن ايمانك يعني معقول تذنيك لا لا لا مع انت تذنيك لا بعد عنك لا يمكن انك تذنيك شوف كيف الشيطان يدين فيرى انه مؤمن خلني كامل الايمان واني انا ما شاء الله عليه بعيد عن هالفتن ثم لا يزال الشيطان به يفربه حتى يبعث الفاحش لذلك لما نزل القرآن اول ما نزل على الصحابة والله تعالى يقول لهم ولا تقربوا الزنا وهم فحابة ولا تقربوا الزنا انظر كيف لما قربه بعضهم وقع فيه ماعز رضي الله عنه خلا بامرأة عن عين الناس ولا زال الشيطان يحدثها ويحدثها بالباطل حتى وقع فيها في زاحشة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطهره وقال عليه الصلاة والسلام فيه إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها فدلك هذا على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الفتنة لذلك نهي عن الخلوة المرأة الاجنبية وكم من الانسان اتصل بفتاة او تلقى مكالمة من فتاة وقال انا والله تلقى المكالمة حتى انطحها حتى تهتدي على يدي ثم ضله على يدها وابتدته هي كل هذا يجمع من التعرف للفتن لذلك يقول من سيع بالججال فلينأ عنه بحث عمرك تأتي تقابله لا تستعلم قوة اذهب وحفظ ايمانك فلينأ عنه فان الرجل فوالله إن الرجل لا وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعت به من الشبهات يأتي يقول حتى انا أنت كذّاب يقول يقول كذّاب كيف كذّاب؟ أنا ربك يقول لها أنت كذّاب أنا أعبر يقول صيب حتى كنت أعبر أنا ربك شوف السماء تطيعني أنا الله يا سماء أمطري ثمترو السماء أنا, أنا, انا ربك أنت ليش مكذب شوف الأرّب تطيعني يا أرّب أنت جنبة الأرض يقول لا لا أسكباب كباب طيب كيف son reigns لا يحيي الموتة يقول لا الله يحيي الموت لا يحيي الموتة إلا الله يقول أنا أحيي الموتة يا أمه يا أبو كومو ON فوق وطلع أمك س solicنا كيف ا شوف ما يا أرض أخرج كروزك يطلع كذا ذهب من الأرض أنا ربك لسي ما تؤمن بي أنا اللي أهزّك أنا اللي أرزقك أنا اللي أربعك أنا اللي أفعل لذلك قال فليمع عنه فإن رجل يأتيه مؤمن فيظل لما يرى معه من الشبهات قال عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أحوال المؤمنين قال لا ليترن الناس من الدجال في الجبال في الجبال ليش ليش يا جماعة لماذا يترون في الجبال دائما إذا أراد الإنسان أن يتحصن ففي الغالب أنه يتحصن في الجبال تجد أنه يبني مثلا بيته على جبل أو يختبأ بين أودية أو نحو ذلك لأجل أن لا يأتي عدوه يستطيع أن يتسلط عليه فإذا كان في مكان مرتبع بجبل وأقبل العدو استطاع أم يرميه استطاع أن يختبأ غير ليكون في واضي أو نحوه فالنبي صلى الله عليه يقول لا يترن الناس من الدجال في الجبال طبعا في هذا الزمن الذي يتر فيه الناس من الدجال يكون لهم خليفة وإمام وطائب من هو ايش اسمه محمد بن عبد الله المهدي ومن وسائل العصمة منه من وسائل العصمة منه الاستغافة بالله قال عليه الصلاة والسلام فمند سلي بناره فليستغف بالله لان الدجال تقدم ان معه جنة ونار والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه أنه من رآه فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينين وماذا يفعل وليغمس رأسه فإنه إيش ماء بارد فإنه ماء بارد فإذا ابتلي الإنسان وجاء يلقي يقول اللهم ما غفني اللهم ما غفني ونوتان العصمة منه معركة أسماء الله والشفات كيف يا جماعة يكون من وسائل العصمة من البجال معركة الأسماء والشفات ها أحسن لأن الدجال أعوى فأنت لما تعرف صفات الله تعالى وهو يبدع أن ربك تبدأ تطبق الصفات التي تعرفها ومصفات الله جل وعلا عليك فتجد أنه ما تنطبق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لو جاءت واحد يجال لك يا أخي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قلت له كيف عرضت أنه النبي؟ وقال كده جاءني له لحيان وكده وقال انا نسي طيب هل يقبل على طول انه النبي ولا في صفات لابد يطبقها عليه في صفات لابد يطبقها عليه ولا الشيطان ممكن يتمثل بصورة رجل ملتحي ولابس حمامة بيضاء وبصورة الحسنة ويقول لك انا محمد انا رسول الله الله عليه وسلم لكن لا تصدقه ابدا حتى تتأكد من الصفات التي تحفظها عنه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ تطبقها عليه إذا انطبقت هذه الصفات عليه إذا انطبقت على الدرجال عندها تستطيع أن تبزن بأن هذا عفوال إذا انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم لازمت بأن هذا هو النبي وحذلك تلك الصفات إذا انطبقت على الدجال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفت بأنه هو الدجال وأن الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور والله سبحانه وتعالى أيضاً جميل ليس به عيظ الدجال فيه عيو أول شيء إنه أبحج أبحجي الرجلين ومن ذلك أيضا أنه قصير جدا ومن ذلك أن شعره جعب وعينه طاف قبيح جدا ويقول أنا ربكم معك أنا قبحه والله تعالى جميل كذلك من وسائل العصبة منه أن تقرأ فواتح سورة الكهل العشر الآيات الأولى طيب في ذلك الزمان من يقدر الواحد يقول أوه تجاني ويروح يأخذ مصحف ويبدأ يقرأ ها يمكن ما يكون المصاحف فيها شيء والنبي طوال يسلم قال ابن عزيز الصحيح لا يسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف انه آية يقول في ليلة في آخر الزمان فيسرى على المطاحف ستتح المصحف الجاء بيسرى ما في شيء والحديث صحيح مسلم فقد قد تكون هذه العلامة من علامات الساعة التي هي ذهاب ما في المطاحس قد تكون قبل الدجال ما ندري فالنسان الحريص من الآن يحفظ على الأقل أول عشر آيات بصورة الكهف معموما يا جماعة الذي يعني يقرأ صورة الكهف كل جمعة الغالب أنه يكون كم آية يحفظ منها احفظ في الغالب اللي يقرأ صورة الكهف كل جمعة حتى لو لم ينوي حفظها فذي غالب الأحيان أنها تثبت في رسل قال عليه الصلاة والسلام من حفظ عشر آيات من سورة الكه عصما من فتنة الدجال قد يقول البعض طيب الحديث قال من حفظ عشر آيات ليش أن تقول أول آيات العشر لأنه جاء في أحاديث أخرى أنه طبعا يسلم حدث العشر آيات الاولى طيب لماذا اختارنا بقلال سورة الكه لماذا ما اختار مثلا سورة مريم فيها ذكر عيسى مثلا ويناسب ذكر عيسى اللي دقتل الدجان مثلا ليش ما اختار سورة الانفال فيها ذكر القتال ونصرة الله للمؤمنين ليش الكهف الكهف في اولها قصة اصحاب سهل ولبزوا في كهفهم ثلاثة مائة سنين وبعدها فيها قصة الرجلين اصحاب الجنة اللي ما شط الرب العالمين فعاقبه الله بعدها فيها قصة موسى وفتاه مع الخضر بعدها قصة القرنين ما فيها ولا شيء عن الزجان لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها كين اكتبت بذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة أنه أمن الفتية القلة سبعة أو ثمانية أمنهم من كثنة طاطية كبير كان متطلب وأمنهم وأنجاهم من بعجوبة بعجوبة ما أمنهم من بشيء عادي جعل لهم قوة السيوب القتال وتهبوا وقتلوا لأملهم بعجوبة أدخلهم في كهف لبتوا في هذا الكهف أكثر من ثلاثمائة سنة ومع ذلك ما حصل لهم شيء وخرجوا إليه مرة أخرى فدلك هذا على أنه يعني له عناطة بالتجال أن كما أنك يا ربي أمنت أولائك فأمننا منه وكذلك أن الله تعالى جعل فيها عجائب من نطرة الله للمؤمنين وحفظهم فإن تذكرنا الإنسان عندما يواجه الدجال من وسائل الأصمة منه أيضا قراءة سورة الكهف كاملة عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلق عليه أو لم يكن له عليه سبيل والحديث رواه الحاكم و قال صحيحا على شرط مسلمون من وسائل العصمة منه المجوء الى احد الحرمين الشريفين والاعتصام بجيء ما هو الدليل معنا معناه ان ما يستطيع يدخل مكة مكة. من وسائل العصمة منه الاستعادة بالله من فتنة الدجال والصلاة والتشهد قبل السلام كما قال الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربعة وذكر منها ومن فتنة النسيح الدجال ايش يقول يقول اللهم اني أعود بك من عداد النار ومن عداد القبر ومن فتنة النحية والممات ومن فتنة النسيح الدجال يعني هل تتخيل ان واحد خمس مرات في اليوم تجروا ظهروا عثروا مغربوا عيشة توال عمره وهو يقول في نهاية كل تشهد اللهم أعوذ بك من فترة الدجال السلام عليكم ورحمة الله الصلاة اللي بعدها من عليكم. والصلاة اللي بعدها واللي بعدها ثم بعد ذلك يعني لا ينجو منه ظننا بالله تعالى أنه سيتجيب هذا الدعاء المتواصل اللحوح من هذا العبد وينجيه من فترةه بإذن الله فذلك من وسائل تبيين أمر الدجال للناس للوقاية لنا ليش اللي يتبعه الجهله ويتبعه مثلا وجود ناس هجوم كالمجانن المطرق او غيرها هؤلاء جهال ما يدرون عن الدجال انت حتى تحمي الناس من الدجال لازم تتكلمهم عنه ترى الناس الناس عموما يحبون الكلام في الأشياء الهيديه ما له بي منع اذا يوم الايام مثلا عندكم يعني ولي ما في مكان عام أو في بيتكم ايش اللي يمنعك تسمع لك كلمه ثلاث عن الدجال وتعطيهم اياها يا جماعة كم ينقذ الدجال في الأرض عطهم المعلومات يا جماعة بغالب الأحيان الناس يفرحون مثل هذه المعلومات فتكون بينتها لهم وأنقذتهم بإذن الله من فترة كذلك نوساء للعصمة تربية الأولاد والنساء والناس عموما على يعني أن يكتكوا فترة الدجال في حديث صحاها الهيثة في النجمع قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره كيف يذهل يعني يغفلون ويتناسون ذكره يبدأ تياتي زمن لو تقول واحد تعرف الدجال كمش الدجان يمكن أن أقول لو بعض الناس ايش الدجال ما يدري خاصة في البلاد التي يعني لا تعتني مناهجها بتعليم الدين الصحيح وللماع الأسد كثير من بلاد المسلمين اليوم ما يكاد أن يكون عندهم جراسة مواد دينية أصلا مواد في فيزيو كيميا وأحيو برياضيات وأمور من أمور المعاش والدنيا لكن أمور الدين ما يكادون أن يعلموها يعني في مدارسهم لذلك حتى بعض الطلبة اللي يتخرجون من عندنا الآن من الثانوية ويذهب ليسجل في بعض انبلاد لما يأتون ينظرون إلى النسبة المئوية لشهادته يسقطون المواد الدينية ما يحسبونها معهم لأنه مين معتبر عندهم ويرون كم نسبة في بالفيديو والكيمي والرياضيات وغيرها هذا البلاد اسلامية مع الاسلام فما بالت بغيرها من البلاد فيبدأ الناس ما يدرون ايش الدرجال الشيخ بعض الناس الان في بعض المسلمين لو تسأله ايش تعرف عن معركة احد ما يدري ايش يحد يخندق ما يدري ايش يخندق ما عنده اي معلومات بتعلق مصيرا نبوية يمكن لو تقول لي أعطني ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يعرف بس ما يتورد هو ثلاث ما قلت لي أعطني ثلاث أعطني أسماء ستة من الصحابي أتحدى يعطيك ستة أبو عمر وعثمان وعلي هو ما عاد أدري والله أدري أظن في صحابي باسمك كذا أظن فهي مشكلة حقيقة يعني عمومة هذا الجهن على, على بلاد المسلمين على كنالك لو كان العثمان التسلح بالعلم الشرعي الدليل على ذلك قصة المواجهة بين شاب بطل من أهل المدينة كيف واجه الدجال هذه القصة قدمت معنا باختصار سأسوقها لكم الآن وفصلتا قال عليه الصلاة والسلام يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة قال تنزل ببعض الصباح بعض السباخ ذكرنا السبخة هي الأرض التي غير زراعية وكيل الأرض المالحة ينزل ببعض السباخ وما هو قادر يدخل المدينة ويبجأ أول ما ينزل ماذا تفعل المدينة ترجح ويطلع إليه الكفار والمنافقون طلعون إلى ربهم يزعمون بأنه, رب بأنه ربهم فيخرج إليه يومئذ رجل قال الله عليه وسلم هو خير الناس اطرح الشاب هذا ويمشي فيأتي حتى يصل إلى الدجال فإذا رأى قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الدجال يبدأ يستعرض قوة على من عنده يقول الدجال للذين معه أرأيتم؟ إن هذا وأحيلكوا هل تشتون في الأمر تشتوني يا ناس أني أنا ربكم فيقولون قال فيقتله ثم يحييه وفي رواية فيبرده بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب رمية الغرب يعني مثل لما تأخذ حجرا وترنيه يمكن ترنيه 60 متر فذلك الدجال من قوة الضربة تطير هالفزق هالجزء وذكرتكم مثال فادقا مثلا لو جاء انسان انتفصاحه وقطعها بالسكين يعني بالقط وبورق تنقطع كده لكن لو جاء وضرب بقوه تتفرق ولا لا الدجاج من قوه الضربه يطير الجزئين ااه انا ثم يدعو وقل قم فيقبل يتهلل وجهه ويضحك شو القوه طفن كان يقول اهميه الدجاج يا سياسي يبحاك يستغرب الدجال لشي اللي يضحك شاتوني قاتل تنحييك يقول والله ما كنت في فقط اشد بطيرة مني الان لما قتلتني واحياتني الان تأكدت لك الدجال كيف تأكد يا جماعة تأكد لانه عنده اربع قطار او خمس الدجال تعرف على ثلاث منها انه ينقفل ثم لما احياه انطبقت بطير الدجال اعرضت ان الحديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليه وعرف انه هو خير رجل على وجه الارض يوم اذا في رواية مسلم تفقيل اكثر انه يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين يطلع واحد من الدجال يقول الدجال هذا اجبه لكم الان وين الدجال فاذا خرج قال تلقاه المسالح ما معنى مسالح ليش تمو المثالح لما امتلاح معهم امتلاح طالا سيقولون اين تعمد انتوين رايح فيقول اعمد الى هذا الذي خرج ما يقول اعمد الى ربي يقول هذا اللي طالع اذهب اروح اشوف اشيطتك فيقولون يستغربون هالاسلوب يتسلم عن ربي قالوا او ما تؤمن بربنا اث ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفا ربنا مهد خاطئ لو انه رب يقول له لو انه ربنا اعملت به اقول هذا مهد رب انا اعرف من ربي لأنه يكون ربي غير هذا الذي أنتم تدعونني إليه فماذا يفعلون فيقولون اقتلوه اقتلوه, اقتلوه. نصرة للدجال فيقول بعضهم لبعض أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ربكم ما قال لكم أن تقتلوا أحدا قال فينطلقون به فإذا رآه المؤمن طبعا الدجال يكون جالس في السبخة كأنه يعني صائد لهؤلاء جميعا والناس حوله قد خفضوا رؤوسهم وهم عند ربهم بينما هم جالسون يأتي هالشام فإذا رآه قال شب القوة والشجاعة قال أيها الناس هذا المسيح الدجال هذا ربهم تحلم عليه قال هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صح الدجال الدجال يعتبر هذا يعني يتجرع عليه لو غير مناسب انا رب كيف اتكلم معيد هذا قال سيامر به الدجال سيشبح شبح يعني ياخذونه يطحونه عن الارض على بطنه هذا ينتشد وهذا يد وهذا رجل وهذا رجل يبداون يضربونه يريدهم يرجح الكلام يقول خلاص خلاص يا جماعه انت رب انت رب تظن انه ضعيف قال خذوه وشدوه تدوه وشدوه وشدوه وشدوه رأسه يعني اربطوه وضربو رأسه خلوه يطلع دم ويوسع بطنه وظهره ضربا يبدأ يجلد يجلد يجلد ظهره ثم يقلبه يبدأ الشاب لشدة الألم يتقلب على الأرض وهذا يجلد شيء على بطنه شيء على ظهره فيقوله يضرب يقول او ما تؤمنوا بي الشاب يقول لأنت المسيح الكذاب آمن آمن خليك عاجل هذا يضرب ابد يكون امثل المسيح الكذاب امثل المسيح الكذاب قال سيؤمر به فينشر بالمنشار من بترقه حتى يفرق غير رجله اذا الحديث الأول مجمل قال سيضربه يضربه ويشق نصين اذا الضرب هذا الذي ضربه الدجال يكون بالمنشار وكذا المنشار وقطع به يعني على عجل حيث النفس انطلقه يمرك ويسرح قال ثم يمشي الدجال بين القفعتين ثم يقول له قم فيستوي قائنا فيقول أتؤمن بي ها أنا الآن أحييتك تؤمن بي فيقول مزدت فيك إلا بطيرة أنا الآن تأكدت إنك الدجال لماذا تفعلت كذا الآن تأكدت إنك الدجال ثم يقول المؤمن الآن المؤمن عرف إن الدجال سوف يلقيه في نارك اللي هي في الحقيقة ما يعني زلال فالمؤمن قبل لا يفارق الناس يبغى ينصح النصيحة يبدأ يصيح يقول ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس لا يمكن ان يفعل هذا باحد من الناس بعدي السؤال كيف عرف الشاب انه لم يستطيع ان يفعل باحد من الناس ان يغير هالحديث فاضح له قاعد الحديث على الموقف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاب سيقول كذا فقالها قال إذن أنا الشاب إذن فأقول اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقوله قال فيأخذه الزجال ليزبحه فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته من من أعلى عند الرأس إلى ترقوة هنا عند الكفتين يجعلها نحاسة فلا يستطيع إليه سبيلاً فيقضده برجليه ويديه فيقضد به في النار الذي معه فيحذب الناس انه انما قدفه إلى النار وانما القي به في الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين هذا بطل الامة حقيقة هذا اعظم واحد يعني شهد لله تعالى بعد الانبيان هذا, هذا الشرع فمن هذا الحديث يدلنا على أهمية العلم الشرعي وأن الثبات سمكتن لا يكون بكثرة مال ولا يكون بقوة بدن إنما يكون بالعلم الشرعي الذي, الذي يبقى الذي تكون تحمله في راك من وسائل العصمة من فتنة الججال حديث رواه مكتن من, من وسائل العصمة إعداد العدة لحربه هل نحن مؤمرون بحربه؟ نحن عندنا قائد في اخر الزمان عندنا قائد وهو محمد بن عبد الله المهدي هذا هو الذي سيأمر الناس او لن يأمرهم لكن حتى يجمع طريقة الحرب شف في اخر الزمان سيجتمعون لحربه لكن لم تقوم حرب سبحان الله اول ما يجهزي في تواجهه معه ينزل عيسى بن يعني يكتيرهم رب العالمين يعني أذى هذا القتال وشره اسم الحديث العجيب فيأتي معنا بعد قريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء طبعا أنا أخرت الحديث لأنه فيتبعه على طول الخلام على نزول عيسى فهما يعني مترادثان فأخرته فيأتي بعد قريب ماذا يفعل المسلم عندما يقابل الزجال قال صلى الله يعني أفرض أنت معمول متهرب تروح جبال تروح أي مكان لو قدروا عليك كذا جاء وردت كتامك زي ما انت مأمور صلى الله عليه وسلم انه مكسوم بين عينيه كاسر يقرأه كل مؤمن فمن لقيه منكم ماذا يفعل يدفل في وجهه بالله من يفوي هذا قالت اليدفل في وجهه والحديث قادم الحاكم وقال صحيح على شرق مسلم قالت اليدفل تخيل واحد كده الدجال خالص اصحابه معه جبل خبز جبل يا سما امطر لي وحده في الوجه يعني ايش القوه اللي عند هالمؤمن ان انه يعني يتعامل معه التعامل قال ولم يقرأ طواحك سوره اعقاب السهر وانه يسلط على نفس من بني ادم فيقتلها ثم يحييها اذا كم عدد الناس اللي دخلهم الدجال واحد ده. بيقتله بحيث يعني لا تقول أخرا في شيخ أتفل في وجه في مجال لنا وبعدين أدري الذي دحني هل بيقتل لا يمكن يقتل كل نبي وسلم قال لم يقتل لرزي واحد يمكن يجيك تفين يجيك جلد يجيك شيء من أصحابه لكن أهم شيء أنك لا تقتل نفسك تبقى في جتبك يعني فطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واتفل في وجهه ومما يفعله ما روى أبو قلابة عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المدل قال وإن رأسه من ورائه حبك حبك ما يعني حبك حبك يعني جاعد جاعد رأسك وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لس ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله مك فلا سبيل له عليه سيدنا dont sleep سيدنا يا جماعة 行ي يقول كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله مك سهلة الحب يقول يقول أنا ربكم يقول لكذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه وعليه توكلنا وإليه أنبنا لا نعوذ بالله منك قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا سبيل له عليه والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن فذلك مما سيقع من الزجال أن الله تعالى فيهلكه في آخر الزمان على يدنا على يد عيسا يهلك في بلاد الشام وعن أبي رحمة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة هذا كله تقدم فتاكده بسرعة قال حتى ينزل زبر احد ثم تصرخ الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك رواه مسلم يأتي الان وراء احد وذكرنا لكم انه يرقع على احد وماذا يرى المسجد النبوي ويقول هذا القصر الابير هذا مسجد احمد ورأيناك بالصورة في كما سبقت يبدأ الدجال يجلس ليسوم المنافق يأتيه المنافقون ويأتيه الكبتار إذا قول تأتي الملائكة وتبرده فيقوم ويرجع إلى الشام قال صلى الله عليه وسلم هناك يهدي كما عنده مسلم قاتله هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث العجيب هو الذي قبل قليل أجلناه والذي ذكرنا فيه أن المؤمنين سيقاتلون الدجال لكن لم يقع القتال القتال إذا تجمعوا بيقاتله وقع شيء اسمع الحديث النجمة بن جارية رضي الله تعالى عنه قال والحديث فهيح عند الإمام أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقصل ابن مريم الدجالة بباب لب ولن يسلط عليه أحد إلا عيسى بن مريم عليه السلام هذه رواية ترمدي وستأتي رواية أحمد مفصلة وقال عليه الصلاة والسلام الآن الدجان يعيز في الأرض واليوم اللي كسنة خلّط اليوم اللي كشهر خلّط اليوم اللي كجمعة خلّط الآن قاعد يخلّط ما بقاله إلا أربع أيام بقاله ثلاث أيام المسلمون ضادوا بالدجان وانحطروا في الجبال وناس مساكين في بيوت مغلقين على انفقهم وناس قد نعوا عنه يقول صلى الله عليه وسلم فبينما هم أي المسلمون يعدون للقتال قالوا خلاص هذا ما في ما في صبر عليه خلونا القاتل فإذا جماعة لن يقتله أحد الله عيسى بمريم على الأقل نوقف شره عن الناس أنا أختي راحت معه الثاني يقول أنا أمه طلعت معه الثاني يقول أيضا أبنائي الآن أتباعه يا جماعة خلونا ونقتله نفكر الناس من شره فاعزهم قال يعدون للقتال يسوون الصفوف ابق قيمة الصلاة قالوا خلاص احنا بنصلي وبنطلع له سيأتي تفصيلها ايضا في رواية الثانية بعد قليل قالت ينزل عيسى ابن مريم وفي رواية ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين بهرودتين يعني ثوبين مصبغين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طعف رأته يقطر منه الماء قال واذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ فلا يحل لكاثر ان يجد ريح نفسه الا ما عيسى اتران لو تتحدث مع واحد وهو يتنفس لشعرت بنفسه لا اقتربت صار بين الشبر يمكن عيسى عليه السلام اذا تنفس نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فلا يحل لكاثر يجد ريح نفسه الا ما. يكون المسلمون هذه الواية ثالثة عند أحمد يكون المسلمون قد استعدوا للصلاح قائدهم وإمامهم النهدي بينما إمامهم قد تقدم بهم ليطلي الصرش الآن هم مستمعين إذ نزل عيسى فيرجع ذلك الإمام ينكس ينكس يعني يبدأ يرجع وهو الطليب يرجع فيدفعه عيسى لأجل أن يطلي بالناس يجعل عيسى يده بين كثثين يقول له تقدم فإنها لك أكيمت وهذه تكرمة من الله تعالى لها الأمة أن عيسى يصلي وراء أحدها فيصل به الإمام إذا انصرف من الصلاة وذهب إلى بيت المقدس لمواجهة الزجال الآن هم موجودين في جمشق أو حولها في سوريا يطلعون جهد فلسطين قال عيسى افتحوا الباب شو الآن هم موجودين في مكان وكلهم يقولوا نقاتل لا من قاتل نقاتل يقولوا خلاصا صلوا السبح ونطلع القاتل اذا بدأوا يصلون نزل عيسى بن ودخل عليهم فاذا صلوا قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون فاذا وراءه الدجال اليدجال جاي اليهم معه سبعون الف يهودي كلهم ذو سيف محلا وثاجي يعني اصحاب ملك كل واحد السيف محل بالذهب ولا بالتاج فاذا نظر الدجان الى عيسى اول ما يرى عيسى جاب كما يدوب الملح في الماء وينطلق هاربا فيدركه عيسى بباب لزن وهو مكان معروف في فلسطين من عجيب اجناع عن هالموقع الان في قاعدة عسكرية لإفراهيم وهو بعجيب يعني كأن الدجال ليش الدجال هرب إلى هالمكان تشعر بهالمكان اختاره الدجال لأن في حصن أو في مخاضع أو في قبو أو في أشياء يحتني بها يقول صلى الله عليه وسلم فينطلق يدركه الدجال بباق نبس المكان المعروف هذا في الفلسطين الآن في قاعدة عسكرية لليهود فيدركه عيسى عند هالقاعدة فيقصله قال فينماع الخبيب كما ينماع الملح في الماء أي يدوب يبدو يدوب أول ما يرى عيسى يبدو يدوب لكن عيسى يدركه ويطعنه بحربة في يده ثم يرى المسلمين أثر الدم في الحربة حتى بينهم ترى الدجال اللي صار له الآن سنة وثلاثة شهور تقريبا وهو يخوتكم ها هو الآن فبما ثم يبدأ أسباعه يتفرقون قال صلى الله عليه وسلم فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا الغرقدة والحديث عند ابن مادة ابن مادة شوف رواية المستدرك أكثر تقسينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المدينة يذهب على خارجها ويمنع داخلها يجب وحاصر المدينة ما حد يقدر يدخل ولا حد يقدر يخرج إلا المنافقون الذين عنده قالت ثم ياتي جبل ايليا ببيت المقدس فيحاصر عصابة من المسلمين ويلقى المؤمنون شدة شديدة يحاصر عصابة من المسلمين موجودين ببيت المقدس ولعلهم قد انطلقوا من الشام الى بيت المقدس انا قلت قبل قليل انهم في دمشق ويخرجون الى بيت المقدس لعلهم يكونون في فلسطين كما بيّن هذا الحديث فهؤلاء اختبروا في مكان ما في فلسطين في بيت المقدس يعني في القدس يقول المبي عليهم يقول قائبهم لهم اللي همن هم هم المهدي يقول ما تنقضرون بهذا الطاقية ان تقاتلوه حتى تلحقوا بالله او يستحلكه خلونا القاتلين مثلا ونحن مستدعون قالت يأتمرون ان يقاتلوه اذا اصبح جالوا خلاص صلينا الصبح فلنفجر نطلع عنه يسير يسيرا نقفلنا نموت نقتله قال فيسبحون فإذا معهم عيسى بن مريم فإذا معهم عيسى بن مريم طبعا تقدم في الحديث أن عيسى ينزل وهم في أثناء الصلاة ويأتي يشعر النهجاء اللي هو النهدي يأتي يرجع فيقول لعيسى لا خلك مكانك عيسى يصلي مأمون إذا قال النهدي سمع الله لمن حمده كل المؤمنين يقول ربنا ولك الحمد إلا عيسى يقول تمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون استبشارا يعني كأنه يدعو ويدوز الدعاء بعد الرفع من الركوع يدوز الدعاء قال فى يقتل الدجال يقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجرة والحجرة والمجرة يقول يا مؤمن هذا زفر عندي هذا يهودي عندي قتله والحديث في طائرة الاسلام في المستدرج في دواية المسلم اذا قتل الزجال عيسى اذا عيسى جاء وقتل الزجال ما الذي يحصل طبعا يكون المسلمون متفرقون اصلا مساشين هؤلاء في جبل هؤلاء في بيت هؤلاء في جبو خايفين ان يأتي ويضلهم او او يعذبهم قال يدركه عيسى بباب لدن ويقتله طيب المسلمون الامس ما يدرون ان قتل قالكم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم يبدأ الناس فالدجال مات بالله ماتي والله مات سيب وإن عيسى أي ابن برح عيسى قالت يأتون إلى عيسى بن مريم وهم قوم قد عصمهم الله منه قالت يمسح عيسى وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة نعجل مع الموقف يا جماعة كذا واحد صار للصابر على الفتن وعلى اللقواء اللي حوله والناس يتبعون البجال واحنا جائعين بالروح للبجال نحن نساكين نحن ما عندنا طعام يمسك زوجه يمسك أولاده سعب سعب سعب فيذا اشتد عليه السعب وقطر البجال جاء عن فرحان فيمسح عيسى عن وجهه ثم يحدث يقول ترى أنت الدرجة رقم 70 أنت الدرجة رقم 50 أنت لا أنت فوق أنت درجة ثمانية أنت يحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم على ذلك مبسوطين أنا الحمد لله في الجنة أنت في الجنة خلاص نتزاور يعني فرحانين في الجنة بينما هم على ذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني أحد لقتالهم فحجصن تحرز عبادي إلى الصور ما معنى جماعة لا يداني لأحد <تصفيق> يعني لا قوة لأحد بكثالهم من يعني بهؤلاء العباة يأجوز ومأجوز طبعا إلى قصة يأجوز ومأجوز هذه ستأتي معنا في أشهرات الساعة الأخرى وقصة عيسى وكيف يحكم بين الناس وكيف يكون حالة مع يأجوز ومأجوز سيأتي معنا الشيء الناس على الدجاجة قال عليه الصلاة والسلام ما زلت وحب بني قال ابو هريرة رضي الله عنه ما زلت وحب بني تمين منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأجل ثلاث لأجل ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش كان ابو هريرة يحب بني تمين فمنبسطون عليه سعوة يقول هم أشد أمتي على الجدال هذا أول شيء يقول بني إن بني تمين هم أشد أمتي على الدجال وهذا الأول يقول أبو هريرة والثاني جاءت صدقاتهم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومنا سمهم قومة عشان كذا أبو هريرة يحبهم الثالثة قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعسقيها فإنها من ولدي إسماعيل يتوسطها لأنها سمينية والحديث رواه البخاري وعن عكر ما رضي الله تعالى عنه قال حدثني رجل من أبحاث النبي صلى الله عليه وسلم أن سميما ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم بكرم واحد فقال رجل أبطأ هذا الحي من بني سمين عن هذا الأمر قال يا رسول الله يعني بني سمين ما جاءوا يدخلوا في الإسلام فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة يعني سأخذ من سمين وقال ما ابطأ قوم هؤلاء منهم فقال رجل ابطأ هؤلاء القوم بصدقاتهم ان تمجح بني سمين هؤلاء فضكواتهم نبتة ما بعجبوها تأخروا بصدقاتهم فأقبلت نعم أول ما قال هالكلام أقبلت نعم حمر وسود لبني سمين فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء نعم, نعم قومية وأيضا في رواية في السناء بني سمين أنه رجلا نال من بني سميم سب بني سميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تكن لبني سميم إلا خيرا فإنهم أصول الناس رماحا على على الدجال والحديث رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح هناك قوم أنكروه خروج الدجال قال الدجال هذا ما نتصحه هذا كلام غريب ليش يوم يكون كسنة ويوم كجمعة رجل يحي ويميت يا أرض أخرجي كنوزك يا سماء أمطري الآن ما في دجال ولا, ولا في شيء هؤلاء بلا شك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما سيأتي معنا وهناك بعض الفرق الضالة من المعتذرة والجهمية أنت رفر الدجال ومع الأسف هناك بعض المحدثين يعني في, في زماننا او في الزمن الكريف انكروا منهم الشيخ محمد عبده وهذا كان شيخا قديما في مصر له مؤلفات وله كتابات في التفكير انكر خروج الدجال قال الدجال معناه ظهور الشر والفساد وكثرة الخروج بين الناس وقال لما في الدجال كذا يطلعه ما وكذلك محمد سهيم ابو عية هذا محطق لكتاب الملاحم لبن كثير الملاحم المتدير في أشراط الساعة لما جاء بكلام على الدجال بدأ يكتب تعليق سحس يقول لا الدجال ليس له حقيقة لكن هذا انتشار الشر والفتاة ليس كما كتبت التعليق وجعلتنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه قال سوف يظهر الدجال لكن ليس معه جن له نار ومدري ايش مثل ما قال يعني العلامة الكبير محمد رشيد رضا رحمه الله وهو صاحب علم وطبر لكن أخطى به المسألة أقول الدجال له حقيقة هؤلاء المكذبون جاء خبرهم قال ابن عباس رضي الله عنه فطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأسمى عليه ثم قال ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم والدجال ماذا يعني بالرجم رجم الإزاني والدجال قالوا بالشفاءة وبعداد القبر وبقوم يخرجون من النار بعد من تحشي حديث رواه الإمام الرحمد وحسنه الألباني يعني نعلم أن أهل التوحيد لا يخرجون في النار إنما يعني يعذب فيها من دخل منهم إليها ما شاء الله ثم بعد ذلك يخرج منها متحشي يعني تغيرت ألوانهم بين يدي خمس مسائل في آخر هذه الدروس عن الدجال نختم بها الأولى قال عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بما هو أخوة عليكم عندي من المسيح الدجال إذا اتفقنا ان أعظم, إن أعظم فتنا تمر على الأمة فترة المسيح الدجال أقول لا إذن قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الدك... الساعة خلق أعظم من الدجال كيف يقول أنا بعطيكم شيء أخاط عليكم من أكثر من الدجال ما هو؟ قال الشرك الخبيب الرياء يعني ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه كيف الرياء الله يجعلنا لياكم يا كيف يبدأ سبحان الله يشكد على المناك في قلوبهم عجب الرياء حب ظهور حب تقدر حب شهرة في الواحد داخل يصلي في المسجد بسرعة فيدخل واحد من الناس يعني له مكانة عنده فيتأنى في صلاته ويصليها صلات يعني مسعوب عليها تجد انه ما له يصلي السنة لكن شاء فلاه استحى يقوم جاموا صل السنة امامه يزين صلاته يزين شيء من اعماله باجل ان يراه المسألة الثانية قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال اخوتني عليكم غير الدجال اخوت على امتي من الدجال الامة المضلون يقول هذه ضررها عليكم يمكن اكثر من ضرر الدجال بالله يا جماعة ما بدأ الان المضلون يخرجون ميان كم فتوى الان طلعت تحرم ما احل الله او تحلل ما حرم الله امة حرم حلال او او اما تحرموا حلالا او تبيح حراما او فتوى يكون المسلمون كلهم على فتوى معينة في تأييد مثلا الخير وتأييد وصلة الاسلام يقفز لك واحد ويخالفهم هؤلاء هم الأمه المدلون اللي يحذر منه من اللي يقول المشكلة انهم يكون ايمام لماذا تسمي الامام ايمام يا جماعة لانه يكون امام الناس وانه اتبع طاحوا لنا ذلك امام الدنيا اما ماخذ ما من تقدم على الناس لان في امام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اخاف عليكم الناس المضلين مثلا ولا خاف عليكم الرجال المضلين لا المشكله ان تسماهم ائمه اذا سماهم ائمه الاعلى لهم اسماء ولا اما يكونوا ائمه في تتاولونها مخالفه للدليل الشرعي او ائمه في تتاولوا يفتدون بها على المسلمين او ان في تتاول يقتفون بها الحرام او يبيعون الربا او غير ذلك او اين في فتاوى يقعون فيها بعض المسلمين او يقعون في اعراضهم او يتهمونهم بالبدعه ونحو ذلك ويكون لهم اثباع في ذلك هؤلاء هم الا انه مضلون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اخاف عليكم منهم اكثر من خوفي عليكم من الدجال المساله الثالثه قال عليه الصلاه والسلام لا لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجان هذا الحديث يدل أن حركة الجهاد في هذه الأمة ماضية إلى كيام الساعة إلى أن يطلع الدجان وحركة الجهاد ماضية لا يمكن أن تنقطع أبدا وكذلك من المثال مسألة الرابعة السباب في الفتن وأهمية فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا يعني ينبغي أن لا نشعر يا جماعة بالإشاء لما نسمع حديث الفتن مثلا إن في أقر الزمان يرشجنا في أقر الزمان يذكر ربا في أقر الزمان ما يكاد الرجل يجدمان الحلال ما ينبغي يعني ينبغي الواحد مع الفتن ما يصبر عالي الدنيا أصلا دار بلاء يعني ليس جار جزاء إنما جزاء في الآخرة وإن كان الله تعالى قد يعجل شيء من جزاء في الدنيا إن خيرا أو شرا المسألة الأخيرة نلحظ من حديث الزجال وغيره أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح الأبيض ماذا نعني بالسلاح الأبيض السيوف والرماح وغير دارك سبحان الله أنتم إذا ساملتم وجدتم ان الكسار في الازمينها الاخيرة من تصروا على المسلمين الا لما تطور السلاح وصار القتال عن بعض بعض اما بجبابات تقدس او بصواريخ او بطائرات ايضا تقدس من, من فوق بالقنابل او بمثلا بعض انواع الاسلحة الثقيلة او الخفيفة التي تلمي عن بعض لكن ما تكاد ان تجد الكافر مهما بلغت قوته يسمد أمام المسلم عمرك رأيت هذا ألم تروا صورا ببعض اليهود في فلسطين إذا وقف أمامهم مجموعة من الفلسطينيين ومعهم الحجارة ضرب اليهود وإلا أنا رأيت صور لهذا وبعضها موجودة في الانفرنسف غير أسلام مقاطع من الفيديو لذلك تجد أن أنهم كما وصف الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى المحصلة إما تكون قرية واقفة يعني جابتة وحولها حصل أو قرية متحرشة دبابة محصنة او من وراء جدر او من وراء جدر لذلك اقرأ تقرير تقرير مترجم عن من مجلة او جريدة بديعوت اليهودية التي تفتر في تل البي كانت تتكلم عن اوضاع الجنود اليهوديين مما ذكرت قالت ان الجنود اليهود في كثير من الاحيان يبولون ويتغوطون من خلال إما فتحات في الأدبابة أو يكون معهم أشياء وأنها أحيانا يأكلها الحر وأنه يحكي أن يخرج فيخاط أنه يخرج خوفا من أن يأتي إليه رصاصة تقسله مع أن الأصل في اللي بره أنه ما معهم رصاصة ما معهم إلا حجارة وتشاهدونهم إذا كانوا يقاسلون يحكمون وراء الأشياء أما إخواننا يعني من يجاهد في سبيل الله تجد أنه يأتي ويقف أمامه ويقف يعني هم تثلتها في الجنة معوانا انحسرت نية وتقبل الله تعالى عمرك فهذا من البشائر ان هذه الاسبحة كلها ستزول ولم يبقى لها عثر وعموما المسألة سهلة حتى لو قلت الكلام الواحد قال لك اخي كيف لك عدامت يعني فكر من عقلك ولا ايش الكلام هذا اللي تقوله الان البترون يا جماعة لما يحفروا البترون الى مستوى معين هذا انهم يحفرون خمسة الاف متر عشرة الاف متر عشرين متر حتى يستخرج البترول ويكون له ضغط معين يبدأ ينبر نفرض ان البترول بدل ما يكون خبزة الاف متر بارك 500 الف متر سيجدون مواصر 500 الف متر يعني وصف مليون متر فالله سبحانه وتعالى قادر جل جلاله على ان يعطل هذه جميعها وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذه ستتعطل وانها تصبح ليس لها تأثير إننا يقاتلون بالسيوف يقاتلون بالرماح يقاتلون على الخيول وعندها لن يستطيع الكافر أن يحتمي لذلك خسرنا على الدجال ما يجدون شيئا يختبئون وراءه إلا الصخور يقول لكل حجر والشجر ما قال صلى الله عليه وسلم يختبئون وراء أسلحتهم مثلا كممكن نقول قضي الدبابة لكن حجر وشجر يعني مسألة بداية وليس ذلك عما بداية أسأل الله تعالى اني يقينًا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وليزيدنا واياكم علمًا وهدى وتوفيقًا